وَيَوْمَنَ بَعثُ فِي كلُلِ أَُّةٍ شَعدًا عَلَيْهِم مِن أَمفُسِهِم وَجِنَّ بِكَ شَيدًا عَلَهَا أُل وَيَمَنَ ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك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 يَا يَضكُمْ لاعََّكُمْ تَذَََّون يَا يَذكُم لا عَكُم تَذَََّون وَأَْفُ بِعَهْدِ اللههِ إِذَا عَُّم وَلاةَم قُضُأَيمَانَ بعدَعدَةَكيدِهَا وَقَضِي يَعَكُم اللهَّه عَلَيكُم كَفِيلَ وَأَْفُور لهد اللهِ إِذَا عَهَّم وَدتَم ان الله يعلم ما تفعلون ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بِقُوَّتِ أَن كَثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أُم تُنْهِي أأَامِ أ إَِّ ماَا يَبِلوكُم اللههُ بهِ إما يَبِلوك اللِ وَلَ يُبَين لَكُم يَومَ القامَةِ مَاكُ تُم فيِي تَغْْتَلِفون وَلَ يذَلَ إ لَمْ يَوم القامَةِ مكُون تُ فيِيه وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ولا تسالن عما كنتم تعملون